صبي صغير في طرف سطح فوقع فمات فعليه د ي ة م غ ل ظ ة على ا ل ع ا ق ل ة ولو صاح على صيد فاضطرب الصبي وسقط ففيه د ي ة م ك ف ف ة على ا ل ع ا ق ل ة ثم ذكرنا فيما لو طلب سلطان ا م ر أ ة فاجهضت أ و أ خ ذ إ ن س ا ن صبيا فوضعه ب أ ر ض م س ب ع ة أ و س ب ع إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا بسيف فوق سطح مثلا ف أ ل ق ى نفسه على ا ل أ ر ض فمات أ و سقط دون إ ر ا د ة منه ماذا يترتب على كل ح ا ل ة من الحالتين من الحكم ثم تكلمنا على حفر البئر العدوان إذا كانت, إذا كانت بئر فيه أرض عامة ملكه ليس في ودعا ل بإلران ا مواس بها إنسان أو حفر في فوقع حفر في أرض أو رجلا فسقط الرجل وبعد ذلك تكلمنا على ا ل أ ج ن ح ة التي يشرعها الناس إ ل ى الشوارع وقلنا إ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ج ن ح ة أ ن تكون م ض م و ن ة ب س ل ا م ة ا ل ع ا ق ب ة فما يتولد من ا ل أ ش ر ع ة يضمنه صاحبه وذكرنا الكلام على ا ل م ي ز ا ب فيما إ ذ ا كان متسلطا على الشارع وذكرنا بعض الصور ا ل م ت ع ل ق ة به كما لو سقط ا ل م ي ز ا ب كله وكان نصفه في الجدار ونصفه في الخارج كيف يكون كله فيما إذا سقط الذي في الخارج وسقط الجدار كله على شيء النصف فأتلفت الضمان إذا الخارج الجدار على سقط وسقط ومن هذه الصور ما لو بنى جدارا مائلا إ ل ى الشارع فسقط الجدار قال حكمه حكم الجناح وان أ ذ ن به ا ل إ م ا م قال ل أ ن بناء الجدار مباح بشرط س ل ا م ة ا ل ع ا ق ب ة ف إ ذ ا بنى جدارا مائلا إ ل ى الشارع فسقط ف أ ت ل ف شيئا ف إ ن ه يضمن كذلك إ ذ ا قتل إ ن س ا ن ا ف إ ن ه تجب عليه ديته أ م ا إ ذ ا كان الجدار مائلا إ ل ى الداخل وليس مائلا إ ل ى الشارع فلا ضمان عليه ل أ ن ه في ملكه أ و كان مستويا لا مائلا لا إ ل ى ا ل د ا خ ل ولا إ ل ى الخارج ف م ا ل ا الى الشارع فسقط فلا ضمان على صاحبه ل أ ن ه بناه بناء سليما وحتاط ا فيه وقد بناه في ملكه والميل لم يحصل بفعله و إ ن م ا هو شيء قدره الله تعالى فكان كما لو سقط بدون م يلان إ ذ ا مال إ ل ى الشارع وسقط وكان في ا ل أ ص ل مستويا حكمه كحكمه فيما لو سقط وهو مستوى ي دون أ ن ي م ي ن لا شيء على صاحبه ل أ ن ه بناه في ملكه فلا ضمان عليه وهناك قول ضعيف ب أ ن ه إ ن أ م ك ن ه هزمه واصلاحه ضمين يعني فيما اذا, علم أن في الجدار شيئا إذا لم ي علم أ ن ه يوجد في الجدار شيء وسقط الجدار لا خلافه لا ما عليه شيء ولكنه إ ن علم أ ن به شيئا ربما أ د ى به إ ل ى السقوط فهناك قول ضعيف ب أ ن ه إ ن أ ص ل ح ه وسقط ه به ت م و رغم هذا فلا شيء عليه ولكنه ان لم يصلحه وكان ب ا ل إ م ك ا ن إ ص ل ا ح ه ف ع ل ي ه أضمن. الا ض م ن إ ل ان أ الراجح أ ن ه لا ضمان عليه ل أ ن ه في ملكه فهو م ع ت د ى على أ ح د حتى يقال له يجب عليك أ ن تهتم بجدارك يعني أنا الذي دع الإنسان أن يمر في دعا عليه أنا ما الإنسان الجدار نعم. لو سقطت الجدار ملكي لو بالطريق الآن كلام يسقط سقطت فيما حتى على سقطت كله جداره شيء、فأتلفت. ا ل آ ن سقط الجدار في الطريق, الطريق العام ط ر ي ق ا ل الذي المسلمون يمر به فعثر به شخص إ ن س ا ن يمر في الطريق عثر بهذا الجدار فمات قال ايضا ل أ لا ضمان عليه ل أ ن ه بنى الجدار في ملكه ولم يكن الجدار مائلا إ ل ى الشارع ولم يكن بالجدار خلل والسقوط لم يحصل بفعل هذا ا ل إ ن س ا ن وبناء على هذا فلا ذنب له هذا شيء لابد منه إ ذ ا ت ق ط الجدار اين ذ ه و ترابه لابد ان يكون في الشارع والشارع عريض ب إ م ك ا ن ا ل إ ن س ا ن ان ت ج ن ب ه فكونه قد تعثر به وسقط ينسب هذا إ ل ى الرجل لا إ ل ى الجدار أ و إ ل ى صاحب الجدار و إ ن كان الجدار سببا لكنه ما ت ع د به ولا فعله وما أسهم فيه نهائياً ولذلك لا يعتبر ضامنا في الاصح ومعظمها يوجد فيها خلافات من ج م ل ة الصور التي يمكن أ ن تقع بها ج ن ا ي ة في الشارع طرح القمامات والقشور و ا ل أ و س ا خ في الشوارع هذه الأمور رح نقرأها اليوم منها لأنها ولكنها نذهب هناك الأمور اليوم بيئتنا ومجتمعنا ولكنها مع الأسف اليوم موجودة في المجتمع الغربي نحن الآن حينما نذهب إلى البلاد الغربية ليست إلى موجودة مع موجودة ونستغرب نحن نحن في في النظم المفروض ة على الناس إ ذ ا أ ص ي ب إ ن س ا ن بسبب شيء أ م ا م البيت كان من أ ه ل البيت و من أ ص ح ا ب البيت ف إ ن ه م يعتبرون ضامنين من ج م ل ة ذلك الثلج لو نزل الثلج فيجب على كل إ ن س ا ن أ ن يفتح طريقا أ م ا م بيته ل ل م ا ر ة ف إ ذ ا زلق إ ن س ا ن بسبب الثلج الذي يوجد أ م ا م بيته وكسرت رجله ف أ ن ت ضامن أ ي أ ن ت معرض ل ل م س ؤ و ل ي ة إ ذ ا زلق إ ن س ا ن بسبب الثلج الذي يقع أ م ا م ب ي ت ك مع أ ن الثلج ليس من فعل الانسان إ ن س ن نحن نسمعه اليوم فنستغرب نقول نقول لأنه بالإنسان الإنسان ضمان الإنسان هذا شرع من هذا هذه هذا الاهتمام هذا الكلام اليوم ما الحضارة سلامة ا أجمل إلى وإلى وإلى أجل مصلحة ل شرع شيء جيد يؤدي أو إ هذه الامور كانت م و ج و د ة في مجتمعنا في يوم من الايام حينما كان يطبق الفقه الاسلامي حاسما ي ن م كان يطبق القانون ل ا ح كان الاسلام حينما كانت احكامه ف ا ئ د ة كان المجتمع الاسلامي مجتمعا مثاليا والمؤرخون حينما يتكلمون على ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا س ل ا م ي ة يتمنى ك ل و ع ل الغربيون ي ا ء يتمنى اليوم لو يصلوا اليها او يقاربوها ا ل م كانت شوارع ا ل أ ن د ل س ي كقصورها كان الناس يعيشون في الظلام في بلاد الغرب ف نحن ما نريد أ ن نقول إ ن ن ا خير من غيرنا بسبب ما كان عليه اسلافنا ن نحن ا اليوم ما ي في في في شك في مؤخرة أمم الأرض في الأمم وثالث العالم اليوم نحن في كل جانب من جوانب حياتنا من لأننا لا أتقننا ديننا أتقننا فنحن صرنا كفقراء اليهود لا عندهم دين ولا عندهم دنيا و ن س أ ل الله تعالى حسن العاقبه و ا ل س ل ا م و إ ن م ا اعقب على هذا ل أ ن الموضوع له م س ا س بالواقع الذي نعيش فيه نحن حينما نذهب إ ل ى بلاد الغرب يوم نستغرب نتعجب من ا ل ح ض ا ر ة التي هم عليها في مثل هذه ا ل أ م و ر النظام و ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل أ ن ا ق ة وما شابه هذا هذه الامور كانت في مجتمعنا ا ل إ س ل ا م ي نحن اليوم نمشي في شوارعنا نجدها كالمزابل بين البيوت كالمزابل حتى الزبال ما يشتغل اليوم حتى الزبال الذي توظفه ا ل د و ل ة من أ ج ل أ ن يجمع القمامات من الشوارع ما عاد يعمل ولا يستحي ولا يخاف أ ن يقول ما أ ع م ل ل أ ن ه يعيش في مجتمع كل هذا المجتمع ما ي س ت م بمثل هذه ا ل أ م و ر ومع الاسف الشديد نحن ن ق ر أ اليوم عن تاريخنا الفقهي ن ق ر أ عن أ ح ك ا م ن ا ا ل ش ر ع ي ة ونعرف أ ن هذا ديننا و أ ن ه ي أ م ر ن ا بهذه ا ل أ م و ر ولكن مع هذا ما نطبق ولكننا نمتلك ب ا ل ن ش و ة وبالفرح والسعاده والغطه حينما نجد المجتمع الغربي يطبق مثل هذه ا ل أ م و ر و ن أ ت ي ونتحدث عنها في بلادنا ولكن مع هذا صرنا ك ا ل إ ن س ا ن المشلول الذي يرى ولكنه لا يستطيع أ ن يعمل نعم فيقول الفقهاء لو لو طرح قمامات وقشور بطيخ ا ل بطريق فمضمون على الصحيح أ ي أ ن ه إ ذ ا أ ل ق ى قشور بطيخ أ م ا م بيته فزلق بها إ ن س ا ن فمات أ و ق س ر ت ر ج ل مضمون ل أ ن هذا الرجل متسبب متعدي بهذا إ ذ ا ألقى أو أي شيء القى زجاج ف دخل في دولاب ا ل س ي ا ر ة وثقب الدولاب أ د ى به إ ل ى الضرر مضمون هذا مسؤول عنه صاحبه شرعا مسؤول, مسؤول عنه ولكننا ي ا و ن المدنية المعاظرة عنه كما قلنا لا أ ت ق ن دنيانا ولا أ ت ق ن ب ي ن ن ا نعم فلو طرح قمامات بطريق فمضمونا لأن على قمامات مثل الطريق أم فلو في في طرفه في طرف بالطيخ الصحيح الطريق لأن طرحه في طرف الطريق قد يجره إلى وسط الطريق إلى الطريق وقشور سواء وسط طرح بطريق طرحه طرحه طرحه طرف يجره قد في والمسلمون أو المارة يرتفقون في وسط الطريق كما يرتفقون لطرف الطريق الناس يحتاجون, إلى طرفه، يحتاجون إلى طرفه، والسيارات يحتاجون المرور في وسطه. فإذا ألقى القمامات أو أوساق أو الزبالة في طارعة الطريق أو ألقاها على طرف الطريق حالين ضامنا قال الارتفاق بالطريق بتلاهة العاقبة إلى إلى ألقى ألقى ألقى على كل لأن يكون وسطه في في في أو أو أو مشروط طرفه طرف ولان في ذلك ضرر على المسلمين والقاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار نحن الاصل في كل تصرفاتنا انها تكون منوطه بسلامه العاقبه في بعض الحالات السبب يتعدد الحالات ذ الذي ذكرناه ا الصور التي تكلمنا عنها في الدرس كله في في بنى جدارا فانهدم اشرع جناحا الى الشارع فسقط حفر بئرا فسقط فيها ا ن س ا ن ف ماء القى ق ش ر ة بطيخ في الشارع او ق ش ر ة موز فزلق بها انسان فمات السبب واحد ضاح على طفل من ا ل س ف ح فسقط فمات الحالات سبب واحد في بعض الحالات تتعدد الاسباب وفي بعض الحالات يتعدد الفاعلون للسبب ذكرناها انسان ل و ر ر ة ذ ك ا ا ه إ ن صاح على طفل الفاعل واحد والسبب واحد إ ن س ا ن أ ل ق ى ا ل ق م ا م ة في الشارع ف أ ض ر ب ا ل س ي ا ر ة الفاعل واحد والسبب واحد في بعض الحالات أ ن ت ت ح ف ر بئرا عدوانا مثلا و آ خ ر ي أ ت ي ويضع أ م ا م بئر حجر عدوان يتعثر بها الماره كلاهما فعل عدوان فتعثر مار بالحجر فسقط في البئر فمات من الذي يكون ضامنا هل الذي حفر البئر أ م الذي وضع الحجر هذه ص و ر ة تعدد السبب وفي ص و ر ة تعدد المتسبب أو فاعل السبب كما لو أ ت ى عدد من ا ل أ ش خ ا ص وضعوا حجرا أ و اثنان وضعا حجر وواحد وضع حجر أ و إ ث ن ا ن وضعا حجر واخر حفر ا بئر مثلا ف إ ذ ا قد يتعدد السبب وقد يتعدد المتسبب فما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة قال اذا تعدد السبب فتعاقب سبباها لكن لو انفرد كل واحد منهما لكان م ه د ك ا قال ف ا ل ج ن ا ي ة م ض م و ن ة من قبل المتسبب ا ل أ و ل من قبل المتسبب ا ل أ و ل ومثل له ب أ ن حفر شخص بئرا ووضع آ خ ر حجرا على طرف البئر وكل من الحفر والحجر عدوان حفر البئر عدوانا ووضع الحجر عدوانا فعثر به إ ن س انسان فما ا عثر ل إ ن بالحجر فسقطت البئر. فمات قال فالضمان على, على الذي و ا ا ض ع على ل وضع الحجر ق ا لانه ل هو الذي الجاه إ ل ى السقوط لولا الحجر لما سقط في البئر تعثر بالحجر فسقط فوضع الحجر هو السبب الاول للهلاك وبناء على ذلك يكون هو الضامن وحصر البئر سبب ثاني ولذلك ما يحال الموت اليه و ح ا ل الموت إ ل ى السبب ا ل أ و ل فيكون هو الضامن إ ذ ا اجتمع سببا كل منهما مؤثر فيكون الضمان على المتسبب ا ل أ و ل لكن لو ح ف ر إ ن س ا ن بئرا عدوانا وجاء آ خ ر فوضع فيها سكينا وضع、البئر. السكين في البئر في ا س ر ل البئر فجاء إ ن س ا ن وسقط في البئر نزل على السكين ث م ا ك هو ما مات ب ا ر ت ص ا م ه في البئر و إ ن م ا مات بسبب السكين من الذي يضمن في هذه ا ل ح ا ل ة قال يضمن حافر البئر ق ا ل ل أ ن الحفر ة أ ق و ى السببين ويجد عندنا سببان أ ح د ه م ا أ ق و ى من ا ل آ خ ر هو لولا البئر, لو البئر لما مات وسقط في البئر والسكين كانت م و ض و ع ة في البئر مش ا ل س ك ي ن ا ل ل ي كانت سبب الموت لو كان السكين موضوعا على الارض لما, وهويه وسقوطه أثر فيه السكين فمات على لما مات وهذا كله كما قلنا اذا قلنا كان الحفر عدوانا إذا الحفر لم يكن أرضه أ م ا إ ذ ا حفر بئرا في أ ر ض ه ووضع حولها ح ج ا ر ة وجاء إ ن س ا ن وسقط بها ما يكون ضامنا ل أ ن طبيعه الاراضي ان تحفر بها الاذار ب نعم والرجل يتصرف في ملكه. فإذا لم يتعدد الواضع يتعدد أكواً به وضعه فما البيئر محفور في العدوان والواضع الحجر وضعه في ملكه لان ا ل ص و ر ة م خ ت ل ف ة عن ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ل أ ن البئر م ح ف و ر ة ولكن الحجر موضوع في ملك ا ل إ ن س ا ن ما تعدى الواضع بوضع الحجر فعثر به إ ن س ا ن فمات قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما يضمن واضع الحجر في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ضمننا واضع الحجر ل أ ن ه تعدى أ م ا ا ل آ ن هو وضع الحجر في ملكه فعثر به إ ن س ا ن ما تعدى فسقط في البئر فالحافر هو ا ل م ت ك ب ب وبناء على هذا ف إ ن ه يضمن الحافر ولا يضمن الواضع قال فان لم يتعد الواضع للحجر ك أ ن وضعه في ملكه فالملقول تضمين الحافر ل أ ن ه المتعدي بخلاف الواضع الآن الواضع السورة الثانية التي ذكرتها لكم السورة الأولى تعدد السبب الان تعدد الواضع قال لو ل وضع شخص حجرا و آ خ ر ا ن حجرا ثلاث أ ش خ ا ص أ ح د ه م ا و ض ع حجرا وجاء آ خ ر ا ن ف و ض ع حجرا آ خ ر فعثر بهما أ ح د الاشخاص أ ش خ ص أ عثر بالحجرين فمات ن ح قلنا الضمان على الواضع سواء سقط في بئر ام لم يسقط في بئر يعني نحن اذا سقط في بئر فمات فالضمان على الواضع و إ ذ ا لم تكن هناك بئر صوره ث ا ن ي ة أنتم ل ان تتطوروا أ ا ل أ م ر من الضروري أ ن يكون معه بئر ر ذكرنا إذا تعثر فسقط في بئر صورة افتراض حجرا في طريق المار فعثر بئر يصير الصور يصير نحن لأنها أنه بدون الضمان、عليه. هنا من واضح, واضح واحد إذا هذا يصير مثل الصور هذا واقعة أما فمات قطعا السابقة ا على وضع عليه مثل فسقط في في قبل به ل ص و السادقة وضع رجل حجرين ووضع آخران حجراً، حجرين متجاورين متقاربين فجاء أ ح د ا ل أ ش خ ا ص فعثر بحجرين فسقط فمات ف الضمان على الواضع لكن يضمن الرجل يضمن كيف يضمن قال أثلاثا كل واحد من الواضعين عليه ثلث دية لأن الثلاثة تسببوا في قتل هذا ا ل إ ن س ا ن ثديه ئ توزع على عدد رؤوس الجنات من الصور ا ل أ خ ر ى في التسبب لو وضع ح ج ر في الطريق سواء كان متعديا او غير متعدي فعثر به رجل آ خ ر فدحرج الحجر من مكانه الذي وضعه به صاحبه ا ل أ و ل فجاء إ ن س ا ن آ خ ر فتعثر بالحجر ا الآن ل ح ج ر وضعه شخص عثر به شخص آ خ ر فنقله من مكانه ا ل أ و ل إ ل ى مكان جديد فجاء شخص آ خ ر ثالث فعثر بالحجر في المكان الجديد الذي انتقل إ ل ي ه بعد ا ل ت ع ر ج فوقع ف م ن يضمن في هذه الحالة؟ هل يضمن واضع الحجر في المرة الأولى الحجر المرة الذي تعثر بالحجر قال يضمن الذي تعثر بالحجر تعثر تعثر في أم ل أ ن ه كان من المفترض به بعد أ ن تعثر بالحجر ودحرجه من مكانه إ ل ى مكان آ خ ر أ ن ينقله ويرجعه أ ن الى مكانه فكونه تركه فجاء آ خ ر فعثر به صار متسببا فيه ل أ ن ه لو لم يكن الحجر في هذا المكان لما تعثر الشخص الثالث وما أم خطأا أوضعه أم عدوانا بحق في ك لولا ل ا له وجود ت لو لا و الحجر في منتصف الشارع مثلا ل م ا مات هذا الذي تعثر به فالذي نقله إ ل ى منتصف الشارع أ و نقله إ ل ى المكان الذي وقعت فيه ا ل ج ن ا ي ة هو الذي تعثر به فكان من المفترض به أ ن ينتبه له و أ ن يرفعه وهذه الصور التي نقولها على الحجر قولوها على كل شيء لانه ما نتكلم فقط على ا ل ج ن ا ي ة التي يعقبها الموت على كل ج ن ا ي ة يعني كما ذكرنا قبل قليل لو انه القى الاسماء في منتصف الشارع ومرت عليه س ي ا ر ة في الزمن الماضي ما كان يتصور أ وجد ق ط ع ة ح ف ى ا ل آ ن له أ ث ر قد يؤدي ب ا ل س ي ا ر ة إ ل ى أ ن ينتقب الدولاب وقد يؤدي إ ل ى الموت بالقلاب السيارة كل ما نقوله عن الموت قولوه على كل أ ن و ا ع الجنايات لو أ ن ه أ ل ق ى ق ط ع ة حديد أ م ا م ب ي ت ي فجاء إ ن س ا ن فتعثر بها ورماها إ ل ى منتصف الشارع وجاء ثالث فمر على الحديد ة و ا ن ت ق ب ت س ي ا ر ة أو ت س ي الذي ر ة ا يضمن هو الذي حرك ا ل ح د ي د ة من مكانها ا ل أ و ل إ ل ى مكانها الثاني ولكن الناس اليوم هل يفكرون الناس هل بهذا؟ أ ن ا ما أ ظ ن أ ن أ ح د ا يخطر بباله مثل هذا أ ب د ا هذا من الشيء الذي انقرض واندرس في مجتمعنا ا ل إ س ل ا م ي مع ا ل أ س ف لا يعرفه لا المتدينون ولا غيرهم ما يعرفه إ ل ا من ي ق ر أ ف ق ه ويريد ت ط ب ي ق ه ويريد تطبيقه ع ن د م ا في ديننا إ م ا ط ه ا ل أ ذ ى من الطريق ف د ق فدق بل رفع رجل ا ل أ ذ ى من الشارع فشكر الله له صنيعه ف أ د خ ل ه الجنه اباطه ا ل أ ذ ى عن الطريق صدق هذا من شعائر الاسلام لكن مع الاسف اليوم الكبار ي و م ا ل والصغار يتعثر بالزجاج فيرميه في منتصف الشارع م ا ي ت ع ث ر له نهائيا كثير من الناس يشرب ج زجاجة ال... يمسك الشراب و ب ع د ذلك يرقيه في منتصف الشارع ولا يهتم ي ل ي ه ا على ق ا ر ع ة الطريق ولا يهتم انظروا أ م ا م البيوت كل هذا الذي نراه امام البيوت في المسلمين ولكنهم جهلوا دينهم ه ج و اداب آ دينهم ولكن مع ا ل أ س ف يذهلون ويتعجبون غ ر ب و و ن ي ت حينما يذهبون إ ل ى ديار الغرب ل أ ن ه م ما عرفوا هذا في دينهم وهذا هو الذي يريده اعداؤنا أ و ص ل أ م ت ن ا ل د ر ج ة يجهل ا ل إ ن س ا ن فيها دينه جهلا ثامنا ولذلك يجب على كل واحد منكم ان ت ح ر ى في مثل هذه ا ل أ م و ر ا ل ب س م ا ر الذي ت ق ي ه في الشارع ربما أ ف ض ى إ ل ى الموت و أ ن ت إ ذ اذا لم تدفع الضمان في الدنيا تدفع في إ لم تدفع ا ل د ي ة في الدنيا ل أ ن دنيانا اليوم دنيا المظالم لكن هذا ليس معناه ان الحق سقط عنك غدا بين يدي الله تعالى غدا بين يدي الله تعالى سوف تسأل عن هذه الأمور سوف تسأل عن كل جناية متسببا بين عن عن كنت أنت تسأل تسأل كل هذه بها سوف سوف كنت أ ن ت عنصرا من عناصر السبب لهذه ا ل ج ن ا ي ة إ ذ ا ضاعت الحقوق في الدنيا فلن تضيع في ا ل آ خ ر ة وما أكثر م اكثر نجني ما أ ما نجني دون أن نشعر م ان أكثر ما ج نشعر دون أن ا ل آ ن حينما يقال لنا في القمامه ن ر ب ط ه وضعه بوضع معين هذه م س ؤ و ل ي ة صحيح ا ل آ ن هذا القوانين التي تشرع ما تشرع باسم ا ل إ س ل ا م لكن ا ل إ س ل ا م يقر هذا الاسلام يقر هذا أ ن ت حينما تلقي كيس ا ل ق م ا م ة في الشارع ثم يفتح كيس ا ل ق م ا م ة أ ن ت أ ل ق ي ت بوضع غير طبيعي وتخرج ي ح كيس القمامة و ت منه القاذورات إ ل ى الشارع وتؤدي إ ل ى جنايه انت مسؤول عنها غدا بين يدي الله يوم ا ل ق ي ا م ة في الدنيا هنا سوف لا ي س أ ل ك أ ح د لكنك يوم ا ل ق ي ا م ة سوف ت س أ ل عن هذا نعم ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يلهمنا رجدا و ن ز ي م أ م ت ن ا ونعلمنا أ ي ديننا ونعيننا أ ي على تطبيق تعاليم ديننا ليس المهم أ ن نتعلم ديننا لكن ا ل أ ه م أ ن نتعلم كيف نطبق ديننا نحن ا ل آ ن لما نذهب إ ل ى ديار الغرب ن ت أ د ب باداب ا ل إ س ل ا م التي يطبقها الغرب الان آ ن في ي س و ر إذا القمامة أربع مرات تعاطب لازم لفيت ف كيس أربع ر يربط يبزرل مرات كيس حينما يفتح حينما يلت خمس القمامة فإذا مرات تعاطب نف أربع طبعا ً ما في أ ح د س ي أ ت ي وينظر إ ل ى كيس القمامه ا ل ن ف ت ه ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات مرات خمس لكن هكذا يعلم ولده من صغره سلف كيس القمامه خمس مرات والقمامه لها أ ن و ا ع من القمامه في اسفل كل عماره أ ن و ا ع ك ث ي ر ة من القمامه كل نوع من أ ن و ا ع القمامه يوضع في مكان معين ما كان أ ح و ج ن ا نحن المسلمين اليوم ل أ ن نطبق هذا النظام ا ل إ س ل ا م ي القديم الذي عرفته ت أ م نذهب ا م ن أربعة عشر قرنة نحن ذ إ ل ى ديار الغرب اليوم نذهب إ ل ى أ ي بلد أ و ر و ب ي فلا نضع الزجاج مع ب ق ي ة أ ن و انواع ع القمامة ض ع الإدراسيك ن القمامه نضع, مع بقية الكمامة. نضع كل نوع من الأنواع كل المكان المحدد الإسلام ولكن نتأذب نأتي في ديارنا نتأذب بآجاب ديارنا مع الأسف ما نتأذب بأجاب المسلمين. وبعد ذلك نتشدق ونلقي على غيرنا صيغر عليهم نحن نحن سنغضب ا ما أتكلم الآن دفاعاً الليل دفاعا في عنده ويلقيها عند امتنا وعندها ط ب ي ع ة وخلق دائما تحاول ا ل م خ ا ل ف ة في كل أ م ر ي ن من م ا ل أ ولو ر نعم ق ا ل وضع ح ج ر اراد ف ع ث به ر ج ل ح ر ج الانسان م ر ان يزيد في هذا في هنا هناك أ م و ر وراء القانون ا ل إ س ل ا م ي وراء القانون أمور الورع والتقوى والخوف من الله. ربما وجدت ربما بإثمارا في منتصف الشارع الله من منتصف في و أ ن ت تعلم أ ن هذا المسمار لو برت عليه ا ل س ي ا ر ة سوف يسقب دولابها ولم ترفعه أ ن ت ل س ت عليك م س ؤ و ل ي ة ج ن ا ئ ي ة أ ن ت لا تضمن ضمان قانوني م ا يستطيع أ ح د ان يضمنك لا القاضي الاسلامي ولا غير ه من القضاه ولكن الله تعالى سيحاسبك على هذا أ ن ت ر أ ي ت أ ذ ى كان ب إ م ك ا ن ك أ ن تدفعه عن المسلم ولم تدفعه صحيح أ ن ت في الدنيا ما تطالب بهذه ا ل ج ن ا ي ة أ و ا ل ج ر ي م ة ولكن في روح التشريع ا ل إ س ل ا م ي أ ن تصار عندك نوع من ا ل م س ؤ و ل ي ة سيسالك الله تعالى عنه يوم ا ل ق ي ا م ة كان ب إ م ك ا ن ك أ ن تتبع ا ل أ ذ ى عن ا ل آ خ ر ي ن ولم تتبعه ولذلك كانت إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق ف د ق ه لو أ ن إ ن س ا ن ا نام في الشارع ا ل آ ن صور أ خ ر ى من ا ل ج ن ا ي ة بالتسبب نام إ ن س ا ن في الشارع أ و قعد في الشارع نحن نعلم أ ن الشارع له أ د ب والطريق كما قلنا لم تشرع للنوم ما يفتح المسلمون الطرقات ولا غير المسلمين حينما يفتح الشارع يفتح للارتفاق العام ليسير به الناس وبناء على هذا فيجب أ ن يعطى الطريق حقه و أ ن يكون المار آ م ن ا و أ ن يكون مروره مضمونا سالما فجاء إ ن س ا ن وقعد في الشارع الشارع ما بني للقعود ولا بني للنوم أ و نام إ ن س ا ن في الشارع أ و وقف في الشارع وقوف قال لو عثر بقاعد أ و نائم او واقف ومات العاثر ومتعثر به وقال الشارع له حالان اما أ ن يكون متسعا س و إ م ا أ ن يكون ضيقا ضيق بحيث لا يستطيع المار أ ن يبتعد عن القاعد فيه وعريض يستطيع المار أ ن يتحاشى القاعد أ و النائم ة فيه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى إ ذ اذا كان الشارع متسعا قال كان الشارع متسعا ونام إ ن س ا ن فيه لا شك أ ن نومه فيه خ ط أ الشارع ما وضع لكي ينام الناس فيه النوم به خ ط أ ولكن ما دام الشارع متسعا كان ب إ م ك ا ن المار أ ن يتحاشى ا ل ن ا ئ م ة أ و ي ت ح ا ش ا ل ق ا ع د ة أ و ا ل و ا ق ف ة و أ ن يبتعد عنهم فكونه تعثر بهم ما ينسب الموت إليه م اليه ينسب ا م بهم فمات معا أو مات أحدهما فلا ضمانة إن اتسعى الطريق إذا مات المتعثر و أو ت تعثر اتسعى إليه إذا إن قال قال فلا الطريق إذا ف هذا شيء طبيعي إ ذ ا مات المتعثر به شيء طبيعي و إ ذ ا مات العاثر ق ا س ن بالامكان أ ن تتحاشى وتذهب إ ل ى مكان آ خ ر لا شك في ان هذا ليس ل ت و ي ن لكن ما دام الشارع م ت ذ ع ا ما نستطيع أ ن نجعل القاعده سببا ل الموت إليه إذا لم يجد المار المرور ولم م من من من أما مكانا و ويُعذى أو فوقه وجد ت يجد عندك إذا ربدا إذا آخر يذهب إ ل ي ه فما نستطيع أ ن نعتبر ا ل ق ا ع د متسببا رئيسيا و إ ل ا ق اذا ل إ كان الطريق ضيقا كان الطريق ضيق وجلس به إ ن س ا ن قال في ث ل ا ث ص و ر عندنا القاعد والنائم قال و إ ذ ا كان الطريق ضيقا فالمذهب إ ه د ا ر قاعد ونائم تعثر بهما انسان فمات م ا ت أو مات النائم أ و مات القاعد س و ر ة قال أ م ا ب ا ل ن س ب ة للقاعد أ و النائم إ ذ ا ماتا فهدر ل أ ن ه م ا جلسا في مكان ما ش ر ع ا لا للنوم ولا للقعود والمكان ضيق وهذا يريد ان يمر و أ ن ت م الذين اجعتموه لهذا عثر بهما فماتا عثر بقاعد فمات عثر بنائم فمات أ و عثر بهما اليهما فماتا قال لا شيء عليه و أ م ا إ ذ ا مات هو قال ما يهدر ل أ ن ه م ا هما المتسببان و م ن ا ع ذلك فيكونان ضامنان بهذا الرجل ه ذ ا إ ذ ا ك ا ن قاعدين و أ م ا إ ذ ا كان احد ا ل أ ش خ ا ص واقفا وجاء آ خ ر فتعثر به فمات مات الواقف قال يضمنه المتعثر يشقى ل أ ن الشارع يقف به الناس عاده يقف من اجل انتظار صديقه يقف من اجل النظر إ ل ى شيء الوقوف بالشارع شيء معهود ولكن النوم والقعود بالشارع شيء غير معهود وبناء على هذا النائم والقاعد إ ذ ا مات فهدر و إ ذ ا مات المتعثر بهما فيضمنان واما الواقف ف إ ذ ا تعثر به إ ن س ا ن ومات الواقف ف إ ن ه يضمنه المتعثر ل أ ن المتعثر مخطئ في هذه الحاله ة يعني يقف يستعب والإنسان يتعب ومن غاء الرجل واقفا فالمفترض فوقف قد حقي أن يقف. حقي أن أما ينتبه لهذا. قال وإلا ونائم ضمان مات فالمذهب بهما والمذهب ضمان لا عاثر به لهذا إهدار ومثالك قال وإلا لا لا العاثر إذا قاعد عاثر واقف عاثر هو الذي يكون مهدر في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن وقوف ذلك ا ل إ ن س ا ن لم يكن وقوفا عدوانا يوجد عندنا خط جديد أ ي ض ا الموت فيه بالتسبب م و ض القتل المباشر الموت فيه بالتسبب ولكن السبب من اثنين السبب من اثنين. مما ن اثنين م يؤدي إ ل ى الاشتراك في الضمان مثل صوره تعدد الواضع للحجر التي ذكرناها قبل قليل ولكنها خ ا ص ة ب ا ل ت ف ا د م و ا ل ت ف ا د م في الزمن الماضي كان يتصور ب ا ل ن س ب ة للراكب لراكب ا ل د ا ب ة ب ا ل ن س ب ة للماشي بالنسبة للسفن ان يصطدم اثنان ماشيان ب ا ل ن س ب ة للسفن أ ن ت ص د م سفينتان هذه ا ل ص و ر ة التي ت ك ل م عنها الفقهاء او ان تصطدم حاملان ا م ر أ ة حامل مع ا م ر أ ة حامل ويؤدي التصادم الى موتهما او الى اجهاضهما او الى الموت والاجهاض صور م ت ع د د ة اليوم يوجد عندنا صور ج د ي د ة ب ا ل ت ص ا د م قد تصطدم طائرتان في الجو قد تتضدم سيارتان في الطريق قد تصطدم دراجتان وسائل ا ل ص ل ا م م ت ع د د ة كل ما يقال هنا يقال على الوسائل ا ل ح د ي ث ة في عمدها وشبه عمدها وخطائها فنحن ا ل آ ن سندرس الكلام الذي قاله الفقهاء على ا ل أ م و ر التي كانوا يتصورونها أ و كانت في زمانهم ونطبق عليها ما هو موجود ا ل آ ن في زماننا قال إذا اتضم حراني كاملان راكبان صور ماشيان او ا ك ب و متعدده ا ش ي سوى م سواء ك ا ن ا مقبلين ام مدبرين ام احدهما مقبلا والاخر مدبرا بلا قصد صور الاطفال ص ما تعمدا ح د منهما ايذاء الاخر عدم العمد او الاقتضام الذي بالنسبة هو بدون قصدين بالنسبة للاثنين、معاً. لانه سيأتي معا معنا قصدين فيما لو, كان لو كانا قاصدين أ و كان أ ح د ه م ا قاصدا و ا ل آ خ ر غير قاصد ا ل آ ن لم يكونا قاصدين ب أ ي ط ر ي ق ة من الطرق ت ص ا د م ا ف ن ا كانا راكبين في سياره كل منهما يركب د ر ا ج ة كل منهما يركب د ب ا ب ة يركب طائره فصادما بلا قصد منهما هنا يقول ك أ ن ت تصطدامي أ ع م ي ي ن أ و غافلين طبعا مثل بما تشاء من الصور قال فعلى ع ا ق ل ة كل منهما ن ص ف و د ي ة م خ ف ف ة إ ذ ا فضلت ن ا ا ل أ و ل على ع ا ق ل ة ن ص ف و د ي ة الثاني والثاني على ع ا ق ل ة ن ص ف و د ي ة ا ل أ و ل مخففه ل أ ن القتل خ ط أ ل أ ن ه قتل خطا خطأ طيب لان م ذ ا ص ف قال لأن موته كان بسببه وسبب صديقه صار الموت معزو الى سببين وبالنسبه له هو يسقط حقه في نفسه ويجب نصف الديه على ا ل آ خ ر فهذا تجب عليه نصف الديه لذا وذاك تجب عليه نصف الديه لهذا الموت صار بسببين بسبب ا ل أ و ل وسبب الثاني نعم فكلا منهما يسقط عنه نصف ا ل د ي ة لفعله وكلا منهما يجب, يجب له نصف ا ل د ي ة لفعل آخر معه نعم فتجب نصف تجب ا ل د ي ة على ع ا ق ل كل ة كان واحد منهما هذا إذا التصادم من غ ي ر ق ص معه وأما إذا كان قصدا فقال فتجب ل كل ى واحد م ن م مغلظة ا نصف الدية للآخر、مغلظة. على العاقلة طبعا من الذي ي أ خ ذ الديه ي أ خ ذ ه ا الورثه ة تجب ل أ ح د م اما على ع الأخ لورثته أي بتببه ن أ م كونها مغلظه ة وانتم ع فلانها نتجت عن عمد و أ م ا كونها نصف ديه ل أ ن موته كان بسببه وسبب ا ل آ خ ر وبناء على ذلك يعزى الموت إ ل ى اثنين فتجب على الثاني نصف ي ا ل ح ا ا ما ل ت ي د ي إلى الموت في التقادم في لو صدم ت ن ا ن مع بعضهما غالبا ما يؤدي الى م و ت فقد ق ي ع الموت قد يقعوا ب هذا الموت ه يعتبر شبه عم ه ذ اديه يعتبر شبه عم شبه ا ل كما ذكرنا م غ ل ظ ة على ع ا ق ب ة كل واحد منهم ن ص ف ديه ل ل آ خ ر الشيخ الشربي ن ي رحمه الله تعالى لم يمثل للعمل خلينا غالبا ما يؤدي إلى الموت يؤدي استفادهم ما صار القتل شبه العمل لكنهما متصادما ب س ي ا ر ة اليوم القتل غالبا يؤدي إلى الى م و ت هذا غالبا ل يؤدي إ الموت الحكم واحد الحكم واحد تجب على ع ا ق ل ة كل واحد منهما نصفه أ د ي ة هنا ما مثل للتصادم الذي يفضي إ ل ى الموت ل أ ن ه ما كان في الماضي يتصور أ ن يركب كل منهما س ي ا ر ة و يصطدم ب ا ل آ خ ر هذه من الصور يجب علينا أ ن نفهمها اليوم ه وهنا قال إذا تصادم, اذا تصادم رجلان حتى لو تصادم فارسان لا يؤدي إ ل ى الموت غالبا لكنه قد يقع به الموت ل ذ ل ك ا ع ت ب ر و ا شبه عمد أ م ا اليوم فنحن نقطع في بعض الصور التصادم ب أ ن ه م ا سيموتان كل لو كان في كل س ي ا ر ة ع ش ر ة سيموت ا ل ع ش ر ة نعم غالبا وبناء على هذا ا ل ص و ر ة التي ذكرها الشيخ ا ل ش ر ب ي ن ي ح م ه الله تعالى ب أ ن ه ا شبه عمد هذا فيما كان في الزمن الماضي من تصادم رجل ي ن مع رجل مهما أ و ت ي ا من قوه ة أ الحق تصادمه غالبا ما يفضي إ ل ى الموت、نعم. اما اليوم فهناك صور ك ث ي ر ة التصادم بها بعض الحالات إلى الموت يقينا وبعض الحالات إلى الموت غالبا نعم يفضي يفضي الحالات الموت يقينا الحالات الموت إلى إلى وبناء على هذا الحكم واحد تجب على ع ا ق ل ة كل واحد منهما نصف د ي ة ل ل آ خ ر م غ ل ظ ة وكلام ا ل إ م ا م النووي قال في المسن يشمل الصورتين والشيخ الشربيني قال إنها ل أ ن ه هذا الذي كان يتصور في تصادم الشخصين نعم فلا تفهموا أ ن ه لو كان القتل عمدا الحكم يكون مختلفا لا الحكم لا ك ي واحدا ن و ا هذا إذا كان متعمدا وأما إذا كان أحدهما متعمدا والآخر ساهيا قال أو قصد أحدهما للصدامة دون الآخر ومات ه فلكل دون ن م م قصد أو قال حكمه. هذا ت ج بالنسبه عليه نصف د ي عليه ا عاقلته طبعا مخففة على وذلك تجب ص ف الديا م غ للديه ولكن نحن نعلم أ ن القتل لا تجب فيه, فقط وإنما فيه, فيه الديه فقط و إ ن م ا تجب فيه الديه وتجب الكفاره ة تجب ف ي الديه ا الكفارة وتجب ل د ي ق ا ب ل ة ل ل ت ج ز ئ ة ا ل ذ ي ه قابله ل ل ت ج ز ئ ة ولكن ا ل ك ف ا ر ة غير قابله ل ل ت ج ز ئ ة ف إ ذ ا تصادما وقتل كل منهما ا ل آ خ ر فكيف هو ح ا د ا ل ك ف ا ر ة قال والصحيح أ ن على كل منهما كفارتين لماذا تجب عليه ك ف ا ر ة قال لقتل نفسه وقتل ا ل آ خ ر يجب عليه ك ف ا ر ة ك ف ا ر ة لقتل نفسه و ك ف ا ر ة لقتل ا ل آ خ ر قال كيف تجب عليه ا ل ك ف ا ر ة أ ن يصوم شهرين متتابعين قال تجب في تاركته أي و ر ث ه م الذين يقومون بهذه ا ل ك ف ا ر ة باطعام مكان الصيام قال تجب والصحيح أ ن على كل منهما في تاركته كفارتين لقتل نفسه إحداهما والأخرى ا لقتل لقتل ح ص بناء ه لاشتراكهما إهلاك في ي ن ن ب على أ ن الكفاره لا تتجزا واما ا ل د ي ة أ و ج ب ن ا عليه نصف الديه ة الزية لأن الدية تتجزأ ذ ا ا لان ك ل م م يجب على كل واحد ه م ا كفارتان بناء ع ل ى أن ا ل د ي ة قابلة غير ل ل ت ج ز ة و أ ن قاتل نفسه تجب عليه كفاره وهو أ ظ ه ر عندنا ف إ ذ ا مشينا على قول ضعيف أ ن ا ل ك ف ا ر ة تتجزا و أ ن قاتل نفسه لا يجب عليه كفاره ففي هذه ا ل ح ا ل ة تجب على كل واحد منهما كفاره نعم لكن ا ل أ ص ح أ ن ه يجب على كل منهما كفارتان كفاره لقتل نفسه وكفاره لقتل صاحبه هذا إ ذ ا ماتا نعم وكانا مشاه ت ماشيين م ئ أ م ا إ ذ ا كانا على ا ل د ا ب ة أ و كانا في ا ل س ي ا ر ة ط ي عندنا شيء جديد آ خ ر غير الديه وغير الكفاره ا ل س ي ا ر ة من الذي يضمن ا ل س ي ا ر ة إ ذ ا تصادما بسيارتين من الذي يضمن ا ل س ي ا ر ة الديه معروفه ة و ا ا ل ك ف ر معروفة أ م ا إ ذ ا تصادما على دابتين أو تصاد سيارتين ما على سيارتين فما هو حكم ا ل س ي ا ر ة قال و إ ن م ا تا مع مركوبيهما أ ي ا كان المركوب سواء كان س ي ا ر ة أ م كان دابه قال فكذلك الحكم تجب على الزياه ا الكثار على النحو ر وتجب على الذي ك ن ذ ويزاد على ذلك أ م ن في ت ر ك ه كل منهما نصف ق ي م ة مركوب الاخر آ خ ر ه ن يقول قيمة ل نصف دابة ا آ ت ق وكذلك ل نصف قيمة م ر و الوسائل ليش قل... وفعل、غيره. وجبت و ب كالبيا البيا قابلة الآخر الحديثة قال قلنا إنها ليش للتجزئة بفعل على الغير غيره حتى فمات يعمى البيا ك نصف ا ل س ي ا ر ة ا ت ل ا ف ه كان بفعله وفعله غيره فما كان بفعله فيترتب عليه شيء وما كان بفعل ه غيره ي ت ح ق ضمانه فتجب على كل منهما نصف ق ي م ة ا ل س ي ا ر ة للاخر, للآخر هذا اذا ركبا وكانا عاقلين كما ذكرنا في ب د ا ي ة الكلام قلنا إ ذ ا كانا حرين كاملين واما اذا كانا مجنونين أو ك او صغيرين الصبيان والمجنونان كالكاملين فيما يترتب على قتل احدهما للاخر بالنسبه لكل الاحكام السابقه التي ذكرناها فيما لو تصادما خطا أ او تصادما عمدا او كان احدهما متعمدا والاخر مخطئا هذين ركبا واما اذا اركبهما انسان هو الذي اركبهما على الدابتين انسان اجنبي عنهما اركبهما على دابتين ف ت ق ا د م ا فماتا فعلى من الديا قال ولو اركبهما ولو ضمينهما اجنبي يضمن الصبيين أو يضمن ودابتيهما الصغيرين ويضمن الزبتين ل ن أ هذا صار المتسبب ا ل م ت و ع هذا ب ا ل ن س ب ة للرجال و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للنساء إ ذ ا ص ط د م ت ا م ر أ ت ا ن طبعا إ ذ ا لم ت ك ن ا حاملين فالحكم كما ت ب ق لا فرق بين الرجل وبين ا ل م ر أ ة و أ م ا إ ذ ا كانتا حاملين واسقطتا أ س ق ط ت كانتا حاملين فصدمتا و أ أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل د ي ة فعلى ما ذكرنا ا ل د ي ة ما تختلف ب ا ل ن س ب ة لنفسيهما لكل واحده على ا ل أ خ ر ى نصف ا ل د ي ة م غ ل ظ ة أ و م خ ف ف ة على طبيعة حسب و ط ب ي ع ة ا ل ت ف ا د م ن كان عمدا أ و كان شبه عمدا أ و كان خطا طيب و ب ا ل ن س ب ة ل ل ك ف ا ر ة قال على كل و ا ح د ة أ ر ب ع ك ف ا ر ة تجب عليها كفارتان و ا ح د ة لنفسها و ا لجنينها ح د ة و ت ج ب ع ل ي ا كفارتان ل ح ب ت ه ا و ج ن ي ن ه ا و ا ل ك ف ا ر ة لا تتجزا ولذلك تجب على كل و ا ح د ة منهما اربع كفارات فبنسبة للجنين قال وتجب على كلا منهما نصف غرتي جنينيهما وأما الغرة سنتكلم عنها بعد قليل ي عبد أ و أ م ا ه سنتكلم على أ ح ك ا م ه ا إ ن شاء الله بالتقصير كما سنتكلم على ا ل ع ا ق ل ة قال على ع ا ق ل ة كل منهما نصف غرتي جنينيهما نصف بجنيني غرة غرة بجنيني هذه على عاقلة الأولى وكذلك على عاقلة الثانية طيب لماذا لم نجزئ الغرة لم كما نجزئ جزئناها الحامل وكما جزانا ه على د ي ة الرجل ق ا لما لأن الرجل ل مات مات بفعله وفعله غيره هذه ديته هو ولذلك ما يجب له إ ل ا نصف د ي ة و أ م ا الجنين ي ش ع ل علاقه ى الجنين الجنين يضمن كاملاً. كاملا ولكن يجب على ع ا ق ل ة كل واحده نصف غره لهذه ونصف غره لهذه الاشتراك لاثنتين بالفعل معا إ ذ ن ب ا ل ن س ب ة للحامل ب ا ل ن س ب ة لنفسيهما ا ل د ي ة ك د ي ة الرجل أ و كديهيتهما لو لم تكونا حاملين واما ب ا ل ن س ب ة ل ل ك ف ا ر ة فتجب على كل و ا ح د ة م ن ه م طبعا في ت ل ر ك ت ه ا كما ذكرنا قبل قليل أربع ك ف اربع أ ر كفاره ك ف ا ر ة لها و ك ف ا ر ة لجنينها و ك ف ا ر ة ل ل أ خ ر ى و ك ف ا ر ة لجنينها بناء على أ ن ا ل ك ف ا ر ة لا تتجزئ هذا التفريع مبني على ق ا ع د ة أ ن ا ل ك ف ا ر ة غير ق ا ب ل ة للتجزئه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للجنين فتجب على ع ا ق ل ة كل منهما نصف غرتي جنينيهما و أ م ا إ ذ ا تصادم عبدان قال فيبدران ل أ ن العبد جنايه تتعلق برقبته ولا تتعلق بذمته و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لتصادم السفن فسنتكلم عنه إ ن شاء الله في ا ل د ر ك القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم